بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القائل تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا المُنْعِمِ بِسَوَابِغِ الْإِنْعَامِ عَلَى مَنْ يُرَتِّلُ الْقُرْآنِ وَيَتَّخِذُهُ أَنِيسًا وَسَمِيرًا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وكفى بربنا هاديا ونصيرا واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث داعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم صلاه دائمه وتسليما كثيرا ورضي الله عن آله وأصحابه الصادقين، وما غيَّروا تغييرًا أما بعدُ فيا عباد الله اتَّقوا الله حقَّ التقوى، فإن أجسامكم على النار لا تقوى يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا الله حقَّ تُقاتِه، ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون واعلموا ان عزكم في التوحيد والسنه وان خيركم من كان همه الجنه عباد الله عباد الله ان احسن الكلام كلام الله تكلم ربنا سبحانه وتعالى بالقرآن فنزل به جبريل عليه السلام على سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم فكان القران خير كتاب انزل على خير رسول ارسل صلى الله عليه وسلم القران يا عباد الله شهد له اعداؤه قبل المؤمنين به بان له حلاوه وعليه طلاوه وانه يعلو ولا يُعْلَى عليه أعجَبَ العُقَلَاء وأعجَزَ الْبُلَغَاء وإن كنتم في ريبٍ مما نزَّلنا على عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثله وادُعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتَّقوا النار التي وقودُها الناس والحجارة أُعِدَّت للكافِرين القرآن يا عباد الله لو نزل على الجبال الراسية والصخور القاسية لتفتتت وتخشعت لو أنزلنا هذا القرآن على جبل جبلٍ لرأيته, لرأيته خاشِعاً مُتصدِّعاً من خشيَة الله النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ القران يبكي واذا سمع القران من غيره يبكي قال لابن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي قال اا اقرا عليك وعليك انزل قال فاني احب ان اسمعه من غيري فتلا سوره النساء حتى إذا جاء عند قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمةٍ بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك فالتفت, فالتفت ابن مسعود فإذا بعيني النبي صلى الله عليه وسلم الشريفتين تذريفان الدموع وهكذا المؤمن يا عباد الله وإذا قرأ القرآن خالطَت الآياتُ قلبَه، فوجَلَ قلبُه، وخافَ من ربِّه، وزادَ إيمانُه، وعظُمَ إحسانُه، إنما المؤمنونَ الذين إذا ذُكِرَ الله وجِلَت قلوبُهم، وإذا تُلِيَتْ عليهم آياتُه زادَتْهم إيمانًا، وعلى ربِّهم يتوكَّلُون القرآنُ يا عبادَ الله هُدًى للمُتَّقِين ذالك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين القران يا عباد الله رحمه للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا القران يا عباد الله انزله الملك القوي العزيز وحفظه قال ربنا سبحانه وتعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون واحترمه العقلاء عبر التاريخ وما تجرأ عليه الا شرذمه نجسه قدنت نفوسهم قدنت نفوسهم وساءت اخلاقهم انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا ولا يَضُرُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ عباد الله، عباد الله، إن القرآن كله بركة إن في قراءته بركةً في الأوقات، ونورًا في الصدور، وجلاءً للهموم، وشفاءً من الأمراض فوالله ثم والله ما استُجلِبَت بركةُ الله بمثل قراءة كلام الله وتعالى فعليكم عباد الله أن تعرفوا للقرآن قدره اقرأوه وتخلقوا بأخلاقه مقتدين برسولكم صلى الله عليه وسلم الذي كان خُلُقُه القرآن صلى الله عليه وسلم واعلموا رعاكم الله أن أعظم ما ترُدُّون به على أعداء القرآن أن تظهر ان تتخلقوا بخلق القران وان تظهروا وان تظهروا روعه الاسلام وان تظهروا روعه الاسلام والله لن يضر ديننا تصرفات الاقزام الذين لا خير فيهم فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بكتاب الله وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ دَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الحمدُ لله وكفَى والصلاةُ والسلامُ على عبادِه الذين اصطفَى أما بعدُ فيا عباد الله، اعلموا أن في قراءة القرآن خيرًا كثيرًا، فمن قرأ القرآن فله بكل حرفٍ حسنة، والحسنةُ بعشرِ أمثالِها يقول النبيُّ صلى الله عليه وسلم، لا أقولُ ألف لام ميم حرف، ولكن ولا م فالمؤمن يا عباد الله يقرا كتاب الله سبحانه وتعالى ويرتله ترتيلا يحسن صوته ما استطاع لقول الله عز وجل ورتل القران ترتيلا والمؤمن يا عباد الله يتدبر القران ويتدبَّرُ معانِيه لينيرَ به حياتَه يقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالُها القرآن يا عباد الله أعظمُ ما يهتدي به الإنسان وأعظمُ ما يعتصِم به الإنسان من الأمور التي يستعيد بها من الشيطان وأعوانه المؤمن يستعيذُ بالله عز وجل ويستعيذُ بكلام الله عز وجل من الشيطان وحزبِه إن القرآن يا عباد الله خيرٌ كلُّه فعظِّموه وتعلَّموه وعلِّموا أولادَكم يا عباد الله محبَّة القرآن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 وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اجعلنا ممن رضيت اقوالهم واعمالهم وقبلتها يا رب العالمين اللهم تقبل منا ما قدمنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم انا عباد من عبادك اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم فاعطنا ما نرجو وامننا مما نخاف يا رب العالمين اللهم انا ظلمنا انفسنا بالمنكر كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفره من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاهلينا ولذرياتنا ولجيراننا وللمسلمين والمسلمات يا ربَّ العالمين إلهنا رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفُسنا طرفة عين وأصلِح لنا شأننا كلَّه لا إله إلا أنت اللهم أصلِح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلِح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلِح لنا آخرتنا التي فيها معادُنا واجعل الحياة زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم انا نسالك البركه في اعمالنا ونسالك البركه في اعمارنا ونسالك البركه في ونسالك البركه في اعمالنا ونسالك البركه في أموالنا ونسالك البركه في ذرياتنا ونسألك البركة في بلادنا ونسألك البركة في ولاة أمرنا اللهم بارِك في ولاة الأمر اللهم بارِك في ولاة الأمر اللهم بارِك في رئيس الدولة اللهم وفِّقه لما تحب وترضى اللهم وفِّق نائبه وإخوانه حكام الإمارات وزدهم خيرًا وألفةً ومحبَّة يا رب العالمين اللهم إن نسألك أن تزيد خيرنا خير اللهمما إن نسألك أن تزيد خنا خر وأ تزيد جعةةنا قله وأ تزيد محبتنا أف يا رب العالمين اللهم يا ربنا نسألك بسمائك الحسن وصفاتك العى أن تجعلنا من أهل القرآن وأن تكرمنا بالقرآن. وأن ترفع درجاتنا بالقران وان تجعلنا ممن القات ممن يلقات وقد عظم القرآن يا رب العالمين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم انا نسالك غيثا مغيثا مريئا ناتعا غير ضر تنفع به الحاضره والباد يا رب العالمين اللهم انزل علينا الغيث واجعلنا لك شاكرين اللهم انزل علينا الغيث واجعلنا شاكرين اللهم انزل علينا الغيث واجعلنا لك شاكرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله على نبينا وسلم